قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنْ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ عِنْدِي أُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَآمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي وََ نَم قَاللَ وَإَِفَتَّكُ وَلَا تَ لِبِسُ الحَقَابِبطِِ وَتَكتُم الحَق قأَ تُم s O karl as usul aina si salas وَنكم وَأَتُ تَتَ للتِتاب أَفَل تَتِلُ وَستَع بِ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 كَقَوْمٍ لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ